إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة خليطة بين ماء الرجل وماء المرأة نختبره بما نلزمه من التكاليف فجعلناه سميعا بصيرا ليقوم بما كلفناه به من الشرع انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا بينا له على ألسنة رسلنا طريق الهدايه فاستبانت له بذلك طريق الضلال فهو بعد ذلك إما ان يهتدي للصراط المستقيم فيكون عبدا مؤمنا شكورا لله واما ان يضل عنها فيكون عبدا كافرا جحودا لايات الله ولما بين الله نوعي المهتدي والضال بين جزاءهما فقال انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا إنا أعددنا للكافرين بالله وبرسله سلاسل يسحبون بها في النار وأغلالا يغلون بها فيها ونارا مستعرة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن المؤمنين المطيعين لله يشربون يوم القيامة من كأس خمر مملوئة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 يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وصفات العباد الذين يشربونها أنهم يوفون بما ألزموه به أنفسهم من الطاعات ويخافون يوما كان شره منتشرا فاشيا وهو يوم القيامة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام مع كونهم في حال يحبونه لحاجتهم إليه واشتهائهم له يطعمونه المحتاجين من الفقراء واليتامى والأسارى انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويسرون في انفسهم انهم لا يطعمونه الا لوجه الله فهم لا يريدون منهم ثوابا ولا ثناء على اطعامهم اياهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما تكلح فيه وجوه الأشقياء لشدته وفضاعته فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله بفضله شر ذلك اليوم العظيم وأعطاهم بهاء ونورا في وجوههم إكراما لهم وسرورا في قلوبهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وأثابهم الله بسبب صبرهم على الطاعات وصبرهم على أقدار الله وصبرهم عن المعاصي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 وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا قد علت أبدانهم الثياب الخضراء الفاخرة وهي من الحرير الرقيق وغليظ الديباج وألبسوا فيها أسورة من فضة وسقاهم الله شرابا خاليا من أي منغص إن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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا إِنَّا نَحْنُ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ الْقُرْآنَ مُفَرَّقًا وَلَمْ نُنَزِّلْهُ عَلَيْكَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا فَاصْبِرْ لِمَا يَحْكُمُ بِهِ اللَّهُ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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا واذكره بصلاتي الليل صلاة المغرب وصلات العشاء وتهجد به بعدهما إن هؤلاء يحبون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 فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ مَوْعِظَةٌ وَتَذْكِيرٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ طَرِيقًا تُوصِلُهُ إِلَى رِضَا رَبِّهِ اتَّخَذَهَا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ